الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على شرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد هذه ق ر ا ء ة في كتابه ا ي ك و ن ي ة إلى العلامه عمر بن محمد ا ل ا ل ي ن رحمه الله تعالى نقراها على شيخنا أ ب ي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى الله ت ع ا ل ى وهذا هو الدرس الثاني قال ا م ص ل ي رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا واردت رجاله لك الصحيح اشتهرت نعم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على م لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أ م ا بعد أ و ل ا في الدرس الماضي وقع قطا وسبق لسان مني ونبهنا عليه ا ل أ خ كريم الفرنسي وفقه الله و أ ر ج و من ا ل أ خ و ة الذين يسمعون الدروس على الموقع إ ذ ا وجد خ ط أ وسبق اللسان م ب ا ش ر ة يكتب حتى نصحح في الدرس الذي بعده مباشره ة فأنا ذكرت في الدرس السابق ذكرت يشترت إذا هذا الضبط الحديث الحديث الصحيح, الحديث من الحديث الصحيح الحسن خف للحديث ينتقد من و إ ل ى هنا الكلام مستقيم و ل ا غير مستقيم مستقيم ثم قلت والفرق بين الحديث الحسن والضعيف فقط م س أ ل ة ت م ا م الضبط و خ ف ة الضبط والصواب أ ن يقول ماذا أ ح س ن ت بين الصحيح والحسن فنبهت قبل ف أ ن ا أ ش ك ر ا ل أ خ ك ر ي م و أ ش ك ر كل من أ خ كل أخ يعني يهدي الينا عيوبنا ويصحح خ ط أ على يعني في أ ي درس لكن طبعا يعني مجمع فرصه ب ح د و د نعم قال ا ل ب ي ق و ن رحمه الله تعالى في البيت ا ل خ ا م س والحسن ا ل م ع ر و ف ط ر ق ا وغدت رجاله لا ك ص ح ي ح ا ش ت ه ر ت الاخبار المنقوله ا ل ا ث ل ا ث ة كما سبق الخبر وهو ما ا ض ي ف ه للنبي ى ا صلى الله عليه وسلم وغيره والاثر وهو ما أ ض ي ف إ ل ى غير النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل ص ح ا ب ة أ و التابعين أ و من بعدهم لذلك يقال على أ ه ل الحديث الذين اتبعوا ا ل س ن ة أ ه ل أ ه ل ا ل أ ث ر والحديث وهو ما أ ض ي ف إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يبى اذن ايهما أ ع م الخبر أ م الحديث أ م ا ل أ ث ر الخبر فالخبر يشمل الحديث و ا ل أ ث ر والحديث ما أ ض ي ف إ ل ى الرسول عليه السلام و ا ل أ ث ر ما أ ض ي ف إ ل ى غيره عليه السلام نعم قال رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا وغدا سبق الكلام في الدرس السابق عن الحديث الصحيح و أ ن تعريفه ما هو تعريف الحديث الصحيح حازم ما رواه العدل الضابط نعم التام و الضبط طيب نقول شروط الحديث الصحيح واحد اتصال السند يعني معناه أ ن يكون كل راو سمع ما رواه عمن روى ع ن الثاني ح م ز ة ا ل س ل ا م ة من الشذوذ ومعنى الشذوذ م خ ا ل ف ة ا ل ث ق ة لمن هو أ و ث ق منه ا ن يخلون الشذوذ ع الرحمن ان يكون الراوي عدلا ضابطا عدلا يعني مستقيما وضابطا يعني, يعني يعني يحفظ ما رواه قلنا أ ن الضبط نوعان ضبط ه سامح ضبط صدر وضبط ه كتاب و أ ي ض ا أ ن يسلم من ا ل ع ل ة القادحه لا بد أ ن تقول ع ل ة قادحه ل أ ن ه قد يكون فيه ع ل ة ولكن غير, غير ق ا د ح ة في ا ل س ن ة وسبق في الدرس الماضي أ ي ض ا أ ن الحديث الحسن هو تعريفه ه وتعريف ا ل ع د ي ث الصحيح فقط خف الضبط الراوي إ ذ ا خف ضبط الراوي فينتقل الحديث من د ر ج ة الصحيح إ ل ى د ر ج ة الحسن وقلنا أ ن ا ل ح د ي ث المقبوله التي يعمل بها خ م س ة أ ن و ا ع أ و عفوا أ ر ب ع ة أ ن و ا ع وهي كريم الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته حسن لغيره والصحيح لذاته هو الذي سبق تعريفه والصحيح لغيره هو الحسن إ ذ ا تعددت او كثرت طرقه ينتقل يرتقي ل ل ح د ي ث الصحيح لغيره و أ م ا الحسن لغيره فهو هذا الحديث الحسن لذاته ا ل آ ن ننتقلنا ح ا ن ل ل ح س ن لغيره يبدو انك لست في مكره الفرق ا خ م س ة الآن ا بين الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره الحسن الضعيف. الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وتعددت طرقه فارتقى إ ل ى الحديث الحسن لغيره ي ب د إ ذ ن هذا هو القسم الثاني من أ ق س ا م الحديث ا ل م ذ ك و ر ة في هذه ا ل م ن ظ و م ة ا ل م ب ا ر ك ة يقول في تعريفه المعروف طرقا يعني المعروفه طرقه يعني أ ن هذا الراوي يروي عن هذا وهو من ب ل د ة كذا قال وغدت رجاله لا كالصحيح يعني من ج ه ة ماذا الضبط خف الضبط فنزل الحديث إ ل ى د ر ج ة الحديث الحسن يعني وغدت رجاله لا كالصحيح تكتب عندها في الضبط المقصود في الضبط إ ي بما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ و ا ل ع ل ة ا ل ق ا د ح ة هذا هو تعريف الحديث الحسن لذاته قال في ا ل ن خ ب ة ن خ ب ة الفكر الحافظ ابن حجر سبحان الله هذه ا ل ن خ ب ة مع ق ل ة أ و ر ا ق ه ا جدا ي س ي ر ة جدا ولكن فيها معان غ ز ي ر ة جدا من العلم يقول حتى صارت م ر ج ع للعلماء يقول الحافظ في ن خ ب ة الفكر ف إ ن خف الضبط فالحسن لذاته إذن عندنا هنا الحسن هو من يعمل العقيدة الحديث الأحاديث التي يعمل بها وهي مقبولة، سواء هو وهي في مقبولة أم كان في ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة سواء كان في ا ل ع ق ي د ة أ و في ا ل أ ح ك ا م ا ل ع م ل ي ة يعمل بها هذا هو الصحيح وما قاله بعض الناس اليوم يعني من أ ن الحديث الحسن لا يعمل به في الصفات أ و في أ ب و ا ب العقيده ة ذ ا خلط هذا خ ط أ يجب أ ن يتوب ا ل الله و ع ل ن ه ا ص ر ي ح ة أ ن هذا خ ط أ منه ل أ ن ج م ل ة من العقائد لا تثبت إ ل ا ب أ ح ا د ي ث ه ا حسنا فلو قال ذلك معناه انه سيرد ج م ل ة من العقائد وهذا غلط هذا خ ط أ كبير جدا فالحديث المقبول ب أ ي درجاته ا ل ا ر ب ع ة يعمل به سواء كان في الاعتقاد أ م في, في الاحكام ا ل ع م ل ي ة ولكن يعرف أ ن ه دون الحديث الصحيح ولكن لو كان في الحديث رجل متهم بالكذب وهو ضعيف جدا فهل يصح أ ن يرتقي هذا الحديث إ ل ى د ر ج ة الحسن لغيره ويعمل يجوز الموضوعة ومن الجوزي المعروب بالموضوعات في الأحاديث العلماء مع مؤلفات منهم ملاحظة لا لا به كتب كتاب ابن هذا أشهرها أنه قد أحاديث ذكر بل ذكر حديثا في صحيح مسلم أ و ر د ه في كتاب الموضوعات غافلا عن ذلك رحمه الله و أ ي ض ا كتاب تنزيه ا ل ش ر ي ع ة المرفوعه لابن عراق في م ج ل د ي ن وهو من أ و ف ى ما كتب في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م و ض و ع ة كتاب ابن عراق نعم إذن يظهر ا ل آ ن أ ن الحديث الحسن من يعرف الحديث الحسن عبد الله ما يرواه العدل خفيف الضبط مع اتصال السند من غير شذوذ ولا ع ل ة ق ا د ح من يقول أه؟ حمدي ا ل ض ب ط خفيف الضبط, خفيف الضبط؟ <تصال السنة> <متغلق> مع اتصال السند من غير شذوذ ولا ع ل ة قادح من يقول أ ي ض ا سالم ما اتصل سنده ب ر و ا ي ة العدل خفيف الضبط عن مثله إ ل ى منتهى السند من غير شذوذ ولا ع ل ة نعم أ ح س ن ت نعم وحكم العمل بهذا الحديث يجب العمل به فمتى صحت ن س ب ة الحديث إ ل ى الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ي درجات ا ل ص ح ة ا ل أ ر ب ع ة أ و القبول ا ل أ ر ب ع ة صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره يجب العمل به لقول الله جل وعلا و َ إ ِ ن تطيعوه ُُِ تهتدوا َْ وقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م ق ا ل ا ل إ م ا م أ ح م د أ ت د ر ي ما ا ل ف ت ن ة ا ل ف ت ن ة الشرك لعله يرد بعضه فيكون كافرا و ل ا ي ا ذ بالله اذا رد أ م ر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقلنا أ ن الرد في درس الصباح فتح المجيد الرد ضد ماذا ها القبول أ م ا الترك فضد الانقياد وهذه م ه م ة جدا ل أ ن بعض الناس لم يفهم قول إ س ح ا ق ب ن ر ا ه و ي في ا ل إ ج م ا ع الذي نقله ابن تيميه في ا ل ص ا ل م المسلون من رد س ي ئ ا مما جاء به الرسول ولو عمل به أ و قتل نبيا كفر إ ج م ا ع ا فالمقصود بالرد هنا الرد المنافي ل ل ق ب و ل وليس الرد كما فهم بعض الجهلاء الرد المنافي لي الترك ل أ ن الرد ليس بضد لي الترك و إ ن م ا شخص رد الشيء وشخص قبله تمام أ م ا الترك شخص ترك الانقياد وشخ وشخص انقاد وعمل نعم نعم نعم قال رحمه الله تعالى في البيت السادس وبالمناسبة الاول الاول و اصول والحصة البيقونية بالتناوب الاول الكتاب لنبدأ تبديل ابن طيبهم الترتيب الكتاب البيت ان شاء الله الكتاب اللي نبدأ فيه. إحنا قلنا درس الخميس هناك في الدرس الأول حينما يعني تفسير ابن كثير الجزء الأول ان شاء الله تعالى في أصول التفسير إذا مسك والحصة الثانية البيقونية مع حلية فان شاء الله اذا حلية كل مقدمة مع من نحن يعني انتهينا درس تفسير فيه كثير في في في درسنا ن ب د أ في الكتاب الثاني الحين م انتهي ن ب ا ي ق و ن ي ة ن ب د أ في ا ل ح ل ي ة وحينما ننتهي م ق د م ة التفسير ل أ ن م ق د م ة التفسير ن ب د أ في التفسير نعم س ي أ ت ي ليس في فضائل ا ل ع م ل فقط ليس في فضائل ا ل ع م ل وكيف سياتي التفصيل في هذا في قسم عيد الضعيف ه نعم ف في ص ل الله هذا شاء إن ن قال رحمه الله تعالى وكل ما عن ر ت ب ة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أ ق س ا م ا كثر هذا هو القسم الثالث من أ ق س ا م الحديث ا ل م ذ ك و ر ة في هذا النظم المبارك وهو ما خ ل ى عن ر ت ب ة الحديث الحسن وهو الحديث هو الحديث الضعيف إ ذ ن الحديث الضعيف هو ما لم تتوافر فيه شروط ا ل ص ح ة ولا شروط الحسن من ع د ا ل ة الراوي واتصال السند والضبط والخلو من الشذوذ والعله ا ل ق ا د ح ة إ ذ ا خ ل ى شرط من هذه الشروط كلها ف إ ن الحديث يكون حديثا ضعيفا يبقى إ ذ ا كان الراوي ليس ضابطا ولا خفيف الضبط و إ ن م ا هو ضعيف في ضبطه فهذا الحديث س م ى حديثا ضعيفا او كان الحديث فيه فيه ع ل ة ق ا د ح ة فهو حديث ضعيف أ و السند فيه ا ن ق ط ع لم يتصل إ س ن ا د ه فهذا من أ ق س ا م الضعيف او كان فيه شذوذ فهو ايضا من اقسام مما يطعن في الحديث ابا اذن هذه اقسام ث ل ا ث ة ذكرها المصنف رحمه الله الناظم ل ل ه ا رحمه الله وهي الصحيح والحسن وهذان القسمان يعمل بهما بقسميهما الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره وخامس القسمه و أ و ا ل خ س م الذي بعد ل ك هو الضعيف وهذا لا يعمل به وهذا لا يعمل به على التفصيل الذي س ي أ ت ي في فضائل ا ل أ ع م ا ل يبع إذن هذا هو الحديث الضعيف هذا هو الحديث الضعيف الحديث الضعيف وعند ن س ب ة هذا الحديث إلى الى ن ب ي ص ل الله عليه وسلم لا بد من بيان أ ن ه حديث ضعيف يعني إ ذ ا قال ا ل إ ن س ا ن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا والحديث ضعيف هذا غلط من التدليس على الناس و إ ن م ا يقول ر و ي ة أ و حكي ة من صيغ التمريض والتضعيف و إ ن كان في زماننا هذا لا يفهم الناس كلمه ر و ي ة وحكي ة لا سيما وان بعض العلماء المتقدمين ذكروا مثل هذه ا ل أ ل ف ا ظ في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح كابن ق د ا م ة في ا ل ع د ل مثلا ذكر بهذه الدين ا ل م ق د س ي ذكر أ ن يقول روي في ا ل أ ح ا د ي ث التي تكون في الصحيحين في أ ع ل ى مراتب ا ل ص ح ة يبقى إ ذ ن العلماء تنازعوا في الحديث الضعيف هل يعمل به أ م لا والذين قالوا يعمل به مع أ ي ض ا عدم نسبته للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و بيان ضعفه ل أ ن النبي عليه الصلاه والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وقال من حدث عني بحديث يرى أ ن ه كذب فهو أ ح د الكاذبين من قال بجواز روايه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة في الترغيب والترهيب أ ج ا ز ذلك ب أ ر ب ع ه شروط أ و ل ا نعم ان يندرج تحت أ ص ل عام أ ن يكون في الترغيب والترهيب وليس ف ي ا ل أ ح ك ا م و ا ل ع ق ا ئ د والثالث أ ن يكون الحديث لا ي س ت د ضعفه الا يكون ضعيفا جدا ولا موضوعا و أ ي ض ا الا يعتقد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قد قال ذلك والذي يظهر ا ل ل ه تعالى أ ع ل م و إ ن كان بعض ع ل م ا ء بل كثير من العلماء قالوا بجواز العمل بالحديث الضعيف أ ن ه لا يصح العمل بالحديث الضعيف لا في ا ل أ ح ك ا م ولا في العقائد ولا في فضائل ا ل ع م ا ل والحمد لله ما صح من ا ل س ن ة أ و ما ثبت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ق ب و ل ة في ا ل س ن ة كاف وبعض العلماء ت أ و ل قول ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله بجواز العمل في الحديث الضعيف في فضائل ا ل أ ع م ا ل ق ا ل ل أ ن المتقدمين ك أ ح م د رحمه الله كانوا يقسمون الحديث إ ل ى الى حديث صحيح و ضعيف ويعنون بالصحيح الصحيح و الحسن والضعيف الذي لا يصح جبره إ ل ى الحسن وهذا تخريج لبعض العلماء و أ و ل من عرف عنه ا س ت ل ا ح حسن هو يعني كتقعيد لهذا الحديث هو التلميذ رحمه الله تعالى وقيل غيره وقد ذكره الائمه في مصنفاتهم قبل الترمذي رحمه الله تعالى ولكن كتقعيد يعني على ي يعني ط ر ي ق ة علماء المصطلح فهذا عرف عند ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله تعالى قسم لأقصام سبقوه والحسن الحسن الأئمة المديني الحديث ثلاثة الصحيح والحسن والضعيف وغيرنا الذين كعالي الحديث وغيره, وغيره ذكروا بن ولكن الترمذي أ ك ث ر من ذكره جدا في كتابه الجامعه جامع الترمذي رحمه الله يقول حديث حسن وربما قال حديث حسن صحيح وربما قال حديث حسن صحيح غريب وهذه من اشكاليات في جامعه الترمذي التي فيما أ ع ل م لم يفكها أ ح د من أ ه ل العلم وبقيت هكذا والمهم فيها أنه قوله حديث حسن أ و حسن صحيح كل هذا من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ق ب و ل ة التي يعمل بها ولكنهم تنازعوا في قوله حسن وصحيح ل أ ن الجمع بين الحسن و ا ل ص ح ة من جهه ل ينضبط ولا لا إلى منتهى و ا في ل ا ل ح س ن ق ل ن ا أنه خفيف الضبط فكيف يقال حسن وصحيح في نفس الوقت فالعلماء لهم في على ذلك أ ج و ب ة ك ث ي ر ة والحقيقه أن والحق والله اعلم فيما اعلم أ ن ه لا يوجد وجه من هذه الوجوه كلها وهذه التوجهات كلها إلا ويمكن أن يجاب عليه ويرد أو كلها عليه عليه إنه جاهة جاهة جاهة إلا يجاب قال الإسناد المتن العكس الإسناد صحيح من جهة أو العكس صحيح فمن من من من أن حسن حسن من ج ه ة المعنى فهذا غير فهذا ليس بسديد لماذا, لماذا؟ لان م ذ ا ل أ ا ل ت ل م ذ ي ة نفسه رحمه الله لم يتقيد بهذا بهذا يعني بهذا القيد في كل ا ل أ ح ا د ي ث التي قال عنها حسن صحيح ولذلك فهم أ ن هذا ليس مقصوده رحمه الله وبقي ا ل أ م ر على هذا المهم ثمره ذلك والمهم في ذلك أ ن ه إ ذ ا قال حسنا او صحيح أ و حسن صحيح فهو من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ق ب و ل ة و أ ي ه م ا أ ق و ى هل الحسن أ م الحسن صحيح أ ق و ى الصواب أ ن قوله ا ل حسن صحيح أ ق و ى من قوله حسن ل أ ن الحسن قد يكون ضعيف منجبر ب ك ث ر ة طرقه فصار حسنا لغيره والحسن صحيح أ ق و ى من الحسن وما يهمنا هو يهمنا أ ن ه من درجات الحديث ا ل م ق ب و ل ة سواء كان ح س ن أ م حسنا ص ح ي ح نعم نعم قال رحمه الله وما أ ض ي ف ل ي ا ل مرفوع وما لتابع هو المقبول نعم قال رحمه الله تعالى البيقوني في, وما في البيت و ن ي في ي ة ا ل ب السابع وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع ما أ ض ي ف للنبي المرفوع الحديث باعتبار من اسند إ ل ي ه ينقسم إ ل ى أ ق س ا م ث ل ا ث ة المرفوع وهو ما أ ض ي ف إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى سنده إ ل ي ه والموقوف وهو ما انتهى سنده إ ل ى الصحابه والمقطوع وهو م ن ت ه ى سنده إ ل ى من بعد ا ل ص ح ا ب ة كالتابعين والمقطوع غير المنقطع, المقطوع غير المنقطع فانقطاع السند غير المقطوع انقطاع السند ك أ ن يكون الراوي يروي عن راوي لم يسمع منه أ و لم يدركه فهذا يسمى انقطاعا وهذا من أ ق س ا م الحديث الضعيف الذي لا يعمل به و أ م ا المقطوع إ ذ ا صحت نسبته إ ل ى التابع ف إ ن ه يصح, يصح نسبته إ ل ي ه يبقى اذن المرفوع ما أ ض ي ف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير من قول كقوله في حديث عمر الفرد الذي افتتح به ا ب خ ا ر ي وصحيحه إ ن م ا الاعمال بالنيات ة و ل ل ف ع ك و والسلام ض ه عليه الصلاة في حديث ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة رضي الله عنه عند البخاري و مسلم أ ي ض ا لما هم ا ل م غ ي ر ة لما أ ر ا د النبي السلام و كان ا ل م غ ي ر ة يصب عليه الوضوء يعني الماء الذي ي ت و ض أ به واراد ا ل م غ ي ر ة أ ن يخلع خفي النبي صلى الله عليه و سلم فقال دعهما ف إ ن ي أ د خ ل ت ه م ا طاهرتين و كان يعجبهم حديث ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة ل أ ن ه بعد ا ل نزول آ ي ة المائده التي فيها غسل الرجلين وهذا فيه الرد على من على ا ل ر ا ف ض ة القائلين بالمسح لا, ب... لا بالغسل لا يغسلون أ ق د ا م ه سبحان الله وسخ في ا ل ع ق ي د ة ووسخ أ ي ض ا في, في البدن والعياذ بالله إ ذ د ا توضوه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومسح على خفيه هذه س ن سنة فعليه وان لم يتكلم و أ ي ض ا من س ن ه ا ل ت ق ر ي ر ي ة كما عند م س ل في حديث م ع ا و ي ة بن ا ل حكم لما كان عنده ج ا ر ي ة وفقد شاه كانت مع هذه ا ل ج ا ر ي ة فلطم على خدها غضبا منه رضي الله عنه واراد أ ن يتوب فذهب الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال أ ر ا د أ ن يعتق هذه ا ل ج ا ر ي ة لما لطمها قال, يج... قال عليه السلام يا ج ا ر ي ة أ ي ن الله قالت في السماء قال اعتقها ف إ ن ه ا م ؤ م ن ة فهذا إ ق ر ا ر منه صلى الله عليه وسلم على أ ن الله سبحانه وتعالى في السماء و أ ي ض ا من من هذا الباب ما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم هل هذا له حكم المرفوع أ م لا يعني صحابي فعل شيئا تعبدا في وقته في زمانه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هل هذا له حكم ا ل مرفوع أ م لا نعم ومن ذلك حديث الرجل اذا اصابته ثلاثه سهام وهو يصلي فالجمهور قالوا بنجاسه الدم المسفوح وبعض العلماء المحققين و ه قول الحسن البصري وعلقه البخاري م ج ز م ا به في صحيحه قال ما زاد المسلمون يصلون في جرحاتهم ا أنه نجسا ليس الدم المسفوح وعلى ل أ ن فلان هذا الصحابي أ ص ا ب ت ه ثلاث سهام في زمان ا ل ن ب و ة وصلى و أ ي ض ا عمر لكن هذا بعد و ف ا ة الرسول عليه الصلاه والسلام أ م ا حديث الصحابي اصابته ثلاث سهام هو أ ق و ى من أ ث ر عمر ل أ ن هذا في زمان ا ل ن ب و ة ف ل ا و حكم ا ل ر ف والجمهور قالوا لم يره النبي عليه السلام فاجيب عن ذلك ب أ ن ه كان في زمان الوحي و ا ل ر س ا ل ة فلو كان ن ج س ا لنزل الوحي ينبئ النبي عليه السلام لا سيما والحاجه ماسه وهذا قد يتكرر وقوعه في, في المعارك والحروب والقتال لما كان في زمانه فلا تعبدا و إ ن لم يطلع عليه الرسول عليه السلام فلا ا حكمه ومن ذلك ايضا قول الصحابي من السنه كذا فهو لا يقصد إلا يقصد سنة سنة من سنة رسوله و ل م ي ك ن في زمن ا ا ل ص ح ا ب ة جمعات ا <تصفيق> لا يقصد س ن ة الشيخ فلاني ولا س ن ة ا ل ع ز ب ا ل فلاني ولا ا ل ج م ا ع ة ا ل فلاني ة و ي ن ق ي ان كان بعض ا ل ن ا س ي ق و ل لا زمن زم ا ل رسول كان في ه جمعات ا ت ق و ل له ج م ا ع ت ه ي ق و ل لك ج م ا ع ة ا ل انصار و ج م ا ع ة المهاجرين ي ع م د ربنا لزموك ورانك ما وسابقونا و و ل و ن من المهاجرين والانصار و ا ل ذ ي ن ت ب ا ومبيرساه تولي جمعت انصار الله يقول والسابقون ا ل أ و ل و ن قل يا رجل هذا, هذا عمل عملوه في ا ل إ س ل ا م فنسبوا اليه وله ا ل ه ج ر ة في سبيل الله يعني لما نقول ا ل آ ن ي ج ي كريم يقول أ ن ا مهاجر في سبيل الله نقول لي انت كويس انت من ج م ا ع ة المهاجرين هل نسميه كذلك ولنقول هذا الرجل عمل عملا طيبا في ا ل إ س ل ا م ه و ا ل ه ج ر ة من فرنسا بلد الكفر إ ل ى بلد ا ل إ س ل ا م مصر طبعا هذا على قولنا نحن أ ن مصر د و ل ة إ س ل ا م ي ة أ م ا على قول من قال أ ن مصر ليست إ س ل ا م ي ة فعلى كريم أ ن يرجع إ ل ى بلده فورا ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله إذن اذا ن إ ذ قال الصحابي ق و ل أ ن س رضي الله عنه من ا ل س ن ة أ ن يبيت عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا فهذا لا يقصد إ ل ا س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبعض الناس يفهم من ذلك ان ع ا ل ي س ما يطلعش بره البيت سبع ت ي ا م إ ذ ا تزوج ت بكرا و ر س و ر ن ا احد الاخوه م ر ة في, في أ ب و حمص وجاء عند الباب ولبس البيجامه وكان متزوجا جاء لو قال مع ا ل س ل ا م ة بك انت إ ي ه يالله ا ط ك ن ا ح ي ن صلوا من بلدك يا عبد الرحمن يالله اطلع ص ل قال لا حديث أ ن س ح د ي ن س قال الرسول قال من ا ل س ن ة أ ن يبيت عند البكر سبعا رسن اخر الباب ط ل ت اطلع اطلع كانت ص ل ا ة ن ه ا ر ي ة اذكر ص ل ا ة ع ص ر و ي ص ل البيت و تكون متى تكون ق ر ي ب فالمقصود ان يبيت عندها في القسم يقسم اذا تزوج بكرا سبعا ثم بعد ذلك يقسم بين ا ل نسائه واذا تزوج ثيبا يبيت عندها ث ل ا ث ة ثم بعد ذلك ي ب د أ القسم فهمت نعم باقراره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على شيء ما يدل على أ ن ه من ا ل س ن ة ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ه و في الصحيحين قال كنا نعزل و ا ل ق ر آ ن ينزل ما فائده قول جابر و ا ل ق ر آ ن ينزل أ ن ه كان في زمان الوحي فله حكم ا ل ر ف ع وهذا مهم جدا ويدل ه ذ ا على جواز ا ل ع ز ل على جواز ا ل ع ز ل نعم يبقى اذا ما أ س ن د ا ل ل ن ب ي عليه الصلاه والسلام وصحت نسبته إ ل ي ه فهو الحديث المرفوع وما أ ض ي ف إ ل ى الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى الحديث القدسي يرويه س ى الحديث القدسي يرويه النبي نعم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب ا ل ع ز ة جل وعلا و بعض العلماء في ح د ي ث القدسي هو من عند الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى و أ م ا الحديث النبوي فهو من عند الله معنى لا لفظا هل هذا ك ل ا م مستقيم ولا ليس مستقيما غير مستقيم الصواب ما عليه مشيخنا هو أ ن الحديث النبوي من عند الله لفظا ومعنى و إ ن كان الرسول تكلم به كما ق ر أ ا ل ق ر آ ن ل أ ن الرسول لا ينطق عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحى فكله من عند الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى ويخشى من هذا القول أ ن يكون أ ص ل ه من, من عند من الذين قالوا إ ن ا ل ق ر آ ن من عند الله معنى لا لفظا وهم المعتزله المعتزله قال ا ل ق ر آ ن تكلم به محمد وبعضهم قال جبريل و أ م ا حقيقته فهو من الله سبحانه وتعالى وهذا باطل و ظ ل ا ل ل أ ن الله قال إ ن ن ي أ ن ا الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدني فهل الرسول يقول ذلك أ و جبريل يقول ذلك إ ن ن ي أ ن ا الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدني و أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري لا يمكن أ ب د ا أ د ل ه على أ ن أن أ ن ش ا ء هذا الكلام من الرب جل وعلا نعم نعم نعم المرفوع اذا اسند الى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصحت نسبته قد يكون صحيحا لذاته قد يكون صحيحا لغيره قد يكون حسنا لذاته قد يكون حسنا لغيره فالمرفوع اعم أ م ا الصحيح الصحيح ه و مراتبه أ ر ب ع ة و أ ق س ا م ه س ب ع ة نعم وهنا م س أ ل ة وهي إ ذ ا قال التابعي من ا ل س ن ة كذا هل هذا له حكم الرفع قولان ل أ ه ل العلم أ ظ ه ر ه م ا أ ن ه ليس له حكم ا لماذا ر ف ل ل أ ن التبعيه ا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ا الصحابي فله حكم الرفع اذا قال من ا ل س ن ة كذا ل أ ن ه أ د ر ك زمن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن لم ينسب ذلك إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا نسب الشيء إ ل ى عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقيل مثلا كانوا يفعلون كذا كنا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خرجت إ ح د ا ن ا سدلت جلبابها على وجهها ومن ذلك يعني من أ ق و ا ل التابعين قول ع ب ي د ة السلماني قال لما سئل عن آ ي ه الحجاب جاء بملاءه وغطى جميع عد بدنه ع ل ى عينه اليسرى وقال هكذا كنا يفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النساء وكان يفرق بذلك بين ا ل م ر أ ة ا ل ح ر ة والامه بين ا ل ح ر ة والامه نعم نعم ق كمل بقي كمل ا ج ب ت ل ك ن و ا ن ت ن م ت اجبت ولا ما اجبت انت سرحت ر ح تبهيج بحث. صحيح صحيح صحيح ولا حسن صحيح. <تصفيق> <بقى> <تصفيق> <عشر بقائق>. <تصفيق> <تصفيق> نعم طيب لعلنا ن ح ت ف ي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد و ا ل و س ر واذكركم م ر ة أ خ ر ى بصيام تاسع وعشراء نسال الله ان يغفر ذنوبنا جميعا ونجمعنا على طاعته وصلى الله على نبينا محمد و ا ل و س ر